وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْغَاوِي وَلَا الْهَادِي وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى يا ولن أمم إن الله لا يسمع من يساء وما أنت ذيم من رما في القبور إن أنت إلا نذير إنا أوصلناك بالحق بشير وإن من أمة إلا خلاف فيها نذير وإن يكمن சரி கவீ நமீ சவனி ஹோம் ஓனோ